أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن ظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء ولقوا وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكثر الله عنه أسوأ الذي يعمل ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذين ملدنه وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن أليس الله بعزيز ذ انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات ولغض ليقولن الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن رادني الله بغز هل هن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 وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى أنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو أَنَّ لِلَّذِينَ ضَرَمُوا مَا فِي لَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَّلَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِم مَّا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا كَشَفْنَا ضُرَّهُ مَرَّ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 فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها هؤلاء سيصيبهم سيئات, ما كسبوا سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين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 تاكون من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيب الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون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 أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره فأكون من المحسنين بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا ينسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء كبير له ما قاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله اولئك الخاسرون قل فغير الله تامرون يا اعجمال جاهلون ولقد يا لا بل الله فعبدكم من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره ولرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 التي إذا جاؤها فتحت بابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إلا دخلوا أبواب جأنم خالدين فيها وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوُ رَبَّهُمُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِّحَتَ بَغَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخنوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافتين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم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 الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح ولحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحقوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب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 ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أن إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل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 إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم لازفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خال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 كانو هم أشد منهم قوه وانثرن في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من ذلك بأنهم كانت تاتيهم رسل بالبينات فكثروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا ابنائي الكافرين إلا في وقال فرعون ذروني اقتل موسى واليد ربه اني اخاف ان يبدل دينكم وان يظهر في الارض الفساد وقال موسى ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل نؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا؟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 يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما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 129. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبان وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعني أبلغ لسباب أسلاب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني, وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل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 وَإِنَّ لِلْآخِرَةِ دَارَ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَأُولَٰئِكَ الجنة يرزقون فيها بغير حساب صدق الله العظيم